كاذح إلى ربك كذحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسورا وأما من أوتي كتابه ورا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 للِذينَ كَفرَر كَبُونَ واللهَّهُ عَلَمُ بِم يُ فَبَشِرهُم بعذابٍِ أَلم إَِّ الذيينَ آمَنهُ وَامِوا الصَّالِ خَتِ لَهُ أَجرُر ال